Ya Khaliqana, ya Rab Li'abidikani reddara O'amle'a alamana l'hub Ya dà l'asmai l'husnà Ya Khaliqana, subha'a مجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث سبوح الودود الفتاح الصمد الواحد السيد الشهيد المجيد الحميد يا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 ن السات والأ ديع السماات وال ن السات والأ م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 Mà la classe de l'úica mineta Mà la miniola el porque Judite l'Eva Gibil Mà la classe de l'ancial Mà العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام التين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو على الحفي قديرتر ورل عالمنا الحب يا بالاسماء الحسنى يا خالقنا